هو مزبور مصطور مكتوب في الكتاب عندكم قد قسم الشرك إلى ثلاثة أقسام الشرك الأكبر قسمه إلى أربعة أقسام شرك الدعاء وشرك النية والقصد وشرك الطاعة وشرك المحدة ثم نوع الثاني لنواع الشرك شرك الرياء الشرك أصغر الرياء وهذا كنا قد انتهينا منه في الدرس السابق في هذا الدرس إن شاء الله تعالى ندرس النوع الثالث لنواع الشرك صبح 102 شرك خفي وهو هكذا هو جعله قسم مستقل شرك خفي. قال النوع الثالث من أنواع الشرك قال شرك خفي والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل أو النملة السوداء على صفات سوداء في ظلمة الليل قال وكثرته قوله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلمه أو لا أعلم قال في الشرح أي النوع الثالث من أنواع الشرك وأنتم ترون كل ذلك شرك والشرك من وقع فيه فهو خطير وهو من أكبر كبائر بل أعظم المحرمات والشرك ونعلم أن تحريم الشرك نزل قبل تحريم الأمهات وقبل الصلاة. قبل الأخ تحريم الأخوات وقبل وقبل بأنه مع وجود الشرك خاصة للأكبر لا ينفع عمل إنما هذا أكبر المفسدات زود جال الشرك أفسد كل شيء لأن أشركته لا يحبطن عملك نعم لذلك كان ينبغي على المسلم أن يكون بصيرا حتى يتجنب هذا الجرم الكبير الذنب العظيم بل إن من العلماء من يرجح قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء قال هذا يشمل الشرك الأكبر والأصغر طبعا أكبر وما في خلاف بل بعضهم رجح أن الشرك الأصغر من مات وهو على شرك أصغر فإن الله لا يغفر له لابد أن يعذب وتعجبت وكنت لا أدري الحقيقة أن شيخ الإسلام رحمه الله يؤيد ذلك ويرجه إسلام تيمي لا كنت أدري ونقلت بعض كلامي يقول إن الشرك قال لا يغفره الله ولو كان أصغرا ولو كان نعم السلام الضاد. لماذا؟ طيب خير لا لا عانك الله عانك الله خير رحمه الله إن الشرك لا يغفره الله ولو كان أصغر ثم قال لأن قوله تعالى أيشرك به إن الله لا يغفر أيشرك به قال مصدر مؤول تقدير لا يغفر شركا به أو إشراك به قال, قال هذا فهو نكرة في سياق النفي فيعمه نكرا ها التأويل هو كما قال مصدر مؤول لا يغفر أي شرك به لا يغفر شركا به هذا الشرك هو المصدر هذا تأويل شركا به أو إشراكا به وفي نفي لا هذا نفي في أو نكرا في سياق النفي وهذه من صيغ العموم قال فيعمو الأصغر والأكبر الأصغر والأكبر نعم هذا أمر خطير لأننا نعلم أن المسلم من مات موحدا ولو مات وهو مسر على كبيرة أو كبائر من الذنوب كالزنا والريبا وهذه كبائر، نعلم أن عقيدة السنة أمره Ilallah, atas al-Mashiyah, ah? Insha Allah faham lah, dan Insha Allah gredah. Mungkin tidak gredah. Tetapi jika gredah, gredahnya seperti yang kita tahu, akan keluar. Tetapi maksudnya mungkin Allah tidak menggredahnya, untuk keberadaan atas al-Mashiyah. Apa Tidak. Tidak ada tatahar. لأن هذا كأنه لا تطهره إلا النار إذا مات من غير توبة قبل الموت التوبة تطهر تجوب ما قبلها فإذا كذلك يا طاهر مجد. نعم تطهر أما من مات على الشرك ولو أصغر فيبقى رجس إنما المشركون نجس فالاود من تطهيره هناك في النار نسأل الله السلامة لذلك نحن نقول أن الدعوة السلفية دعوة مباركة لأنها تدعو إلى تطهير الناس قبل الموت حتى لا يدخل النار هناك إن ماتوا على شرك أصغر أصغر الأكبر واضح ما يحتاج إليه ذو الله إن ماتوا على شرك أصغر فيدخلونها نعم دعوة لما قلنا نجاة ندعو الناس نريد النجاة للناس لا نريد أصواتهم في صناديق الاقتراع لا نريد منهم أخلاقا طيبة ودروشة و... و... وهم منغمسون في الشرك حتى لو كان أصغر نريده لهم النجاة نريد لهم الهداية نريد لهم الفوز نحب لهم ذلك لذلك نهتم بالنهي عن الشرك ودائما وأبدا، وكذلك الأمر بضده وهو التوحيد أنه هو رأس الأمر وعليه مدار النجاة، آه والأشياء الفائدة كذا هو كان على خلق كريم كما يقولون وسلوك قويم مثلا وصوام وقوام حتى لكنه لا يفرق بين شرك الأكبر وأصغر ربما وقع في الأكبر أما الأصغر فهو منغمس فيه ومات على ذلك إن الأمر خطير نعم لذلك النبي صلى الله عليه وسلم هذا من شفقته ورحمته بالأمة ورأفته بهم يحذر صلى الله عليه وسلم ويحذر من أصحابهم يحذر أصحابهم لذلك تعجب إلى متفزلك تعرف متفزلك ها؟ متفزل. عندما يقول يا أخي أنتم دائما تتكلمون وتتحدثون عن التوحيد والتحذير من الشرك و... و... يكفي لا يكفي لا يك إبراهيم عليه السلام كان يحذر ولا لا؟ نعم. إيش ال الآية ال... أكثر من آية يحذر فيه ما من... نعم. نعم نعم إيش في في في إبراهيم وفي أيضا صورة أخرى ذكرو لي الآية في إلهك وإله آبائك إبراهيم لا في في أيضا حياة أخرى نعم إيه نعم وإيش أول آية وذيرف إبراهيم القواعد لا لا في إبراهيم غير ال نعم قال إبراهيم رب يجعل هذا البلد وجنبني وبني أن نعبد الأصلان سبحان الله إبراهيم هو إمام الحنفاء شيخ الموحدين يدعو ربه أن يجنبه هو وأن يجنب ريته من بعده وأنبياء أولى تعرفون إسحاق ويعقوب ثم جاء يعقوب وأيضا إسماعيل وأيضا إسماعيل فما بالكم بأمثالنا إذن الأمر خطير جليل لا نتهاون في ذلك ولا نتساهل ولا نتراجع تجدهم يتكلمون في سياسة تضرهم ليل النهار ما عندهم مشكلة يقول هذا طيب ما شاء الله أكبير. جهاد يظنون أن هذا من الجهاد أيضا. وهو من الإفساد لأن هذا ما يصلح الناس حقيقة ولا ينجد الناس، هو فازوا ببب بم... ب... ب... بالرئاسة وبالكذا وأخذوا كل البرلمان إيش الفائدة، وماتوا وهم في شرك الأصغر اترك الأكبر، هل يقولون يا رب نحن ترى وصلنا واخذنا الكرسي، و... يلا تفضلوا إلى الجنة لا الذي ينجي التوحيد، لذلك أي دعوة أي دعوة. هي ليس مدارها لعليس التوحيد فهي دعوة منحارفة حتى ولو كان جهاد حتى لو كان صلاة أهم الجهاد حتى ما أحد يقول جهاد يظن الصلاة أهم الجهاد ولا لا لا شك أعظم منه أهم الجهاد يسمون جهاد ممكن واحد تعال الآن لو قلنا لبعض الناس إيش يقول الجهادين يسمي أيضا يعني أهل الصلاة صلاتيين لأ أهم من الجهاد الصلاة صحيح ولا لا سايأتي هذه الأموال وقال نحن نسوي نقيم جماعة جديدة اسمها إيش الزكاتيين ويأتي صومون يقولون نحن إيش جماعة الصومون <تصوامون> أو يعني ما كذا يعني ماذا قال الجهادي ما أدري أنا ما معناه هذا أهم من الجهاد هذه أركان الإسلام أما موحدين نعم الله سبحانه وتعالى قال تقول الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون محيدون. حتى الممات إذن توحيد حتى الممات نعم فإذن لا الأمر خطير ولا نتهاون كما قلنا ولا بعض يعني صحيح نحن نتكلم كثير نعم لابد أن نتكلم كثيرا في التوحيد وفي الشيء لابد لابد لأننا نريد الناتج كما قلنا النجاح الهداف يدهم الفوز نريد أنه نبعدهم عن الناس نعم لا نعالج المرض الصغير ونترك الخطر الكبير صحيح ولا الأطباء يقولون هو من أهل الطب إذا الإنسان عنده في قلبه مرض، آه، وفي يده مرض يبدأ باليد ولا يبدأ بالقلب يترك اليد حتى اليد ممكن تقطع ما عنده مشكلة يقوله لكن القلب إيش يقطع ما يقطع القلب هذا المرض هذا ال... البوسات هذا لكن هم بوسات منه لكن لا بد نجعل القلب يعني المركز وإلا إذا أنت لا تهتم بالبوسات يأتي الممات والشخص يكون قدفات وهيات هيات فليست ال نهتم ب عليه مدار الحياة صحيح ولا لا لكن للأسف في الشرع وفي الدين لا نتذلل وذلك اليد أهم يا أخي الرجل يموت لا لا اليد اهم هو يحسب نفسه انه ذكي وماهر ما شاء الله يعني جدا ايضا بعضهم وهو غبي يعني هذا يصنف لو كان طبيب هكذا جاءه مريض في القلب ومريض باليد وهو بدأ باليد قبل القلب ايش بيقول هذا هذا غبي صحيح ولا لا هذا لو كنت انا مسؤول اسحب منهم الشهادة وامنعه من ممارسة الطب كما يقولون هذا يفسد ولا يصلح وهكذا الذين لا يهتمون بالتوحيد وهو محور اهتمامهم والنهي عن الشرف فاشلين هؤلاء لأنهم لا سفي دعوتهم نجاة نعم إذن لا بد من الأمر الخطير نعم إذن هذا النوع الثالث من أنواع الشرك قال وهو آخرها شرك خفي وحكمه كحكم الشرك الأصغر يعني الشرك هذا الخفي أو الشرك هو حكومة قال هو الشرك أصغر لكن هذا النوع هو فصله يعني جعله نوعا مستقلا، ممكن تجدون أحيانا نوع شرك أكبر وأصغر فصل وهو كذلك لكن تحت الأصغر الرياء وأيضا شرك خفي قال وسمي خفيا لكونه يخفى على المرء نفسه هذه وهذه المشكلة هو مريض ولا يدري أنه مريض بل يزعم أنه صحيح متعافي لا يدري أنه عنده شرك لكن أنت لو كنت وزيرا وتأملت فرأيت أن الأمر ليس كذلك إنما عنده مرض لكن خفي عليه على فضلا عن غيره ذا هو لا يشع من باب اولى غيره لا يشع او لكونه او لكون صاحبه يخفيه عن الناس فلا يطلعه عليه الا الله الذي لا تخفى عليه خافيه السر عنده على كما قد سمي بذلك أيضا الشرك الأصغر وهو الرياء في حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا قال عند أحمد وابن ماجه والمقصود أن الشرك الخفي دقيق جدا نسأل الله السلام هذا خفي وهو خفي كأنه أولى أن يقال خفي لأنه يغفى على المرء نفسه على صاحبه وما يعرف والشرك الخفي أنتم حتى لا يصيبكم يعني هو يعني أكثره يدور حول الشرك الألفاظ هذا الشرك الخفي حتى ما يصيبكم يعني حتى تميزوه عن الرياء لأن الرياء يغلب عليه شرك الأفعال شرك أصغر يزين أعماله يحسنها <تصفيق> <تصفيق> للمر الذين ينظرون عليه يرونه <تصفيق> رياء فيلتفت القلب إلى الناس ويعرض عن رب الناس والناس يا ناس ما عندهم شيء ولو كانوا يعملون في بطر ناس ما عندهم شيء ما عندهم شيء هذا عجيب العب فيدع من بيده الأمر ويدع إلى عبد فقير مثله بل لعله دونه <تصفيق> <تصفيق> سبحان الله أسأل الله أن يعافينا أنا. الحل يا شيخ؟ الحل في الإسلام. <تصفيق> كم يقولون ذلك؟ الحل أن نعبد أن تعلم أن تعرف أن لا أن تعظيم الرب حق التعظيم في القلب. فبعد ذلك أنت لا تأبه بالناس كلهم، لا تتفتئهم البته. لكن نحن ما قدرنا الله حق قدره. ما قدر الله حق قدره. <تصفيق> <في سلام في صفيق> هذا من من أهم الأسباب في الإحتيال عن هذا الرياء. لا سحبوا المدر. ما هذا مرض؟ هذا الرياء. طبعاً الذي يفعل أعمالاً ويقصد بذلك. هو يقصد يسعى للتناول المدح وأنا شوف هذا رياضة مش ولكن شعور داخل الله. هذا الشعور ينبغي يقطعوا هذا الشعور, <تصفيق> الشعور. أو يحرقه أحسن على السمن <تصفيق> كلما نبت يحرقه بالموسى بتعرفون هذه الشفرة يسمونها <تصفيق> نعم ها <تصفيق> ف... لا وده طبعًا أنت إذا شعرت بهذا وصار صراع هذا شيء جيد المهم لا تستسلم لا تسترسل عرفت تسترسل تستمر معه يعني تقبل وتمشي معه تسوي معه جلان جلان ممنوع إنما تصارعه تستعين بالله فهذه الصراع مع هذه الجي والدنم ما هو شيء يعني على هذه لكن المهم الا ايش قلنا الا تستسلم شخي يطرق العمل <خوف> من الرياء هذا من الرياء هذا من الرياء الشيطان ترك العمل من أجل الرياء رياء وهذه حيلة شيطانية هذه من نعم من تلبيس إبليس شخي يكون عنده كثير رياء يعني هو يخاف فيه من الرياء فيترك الله يعمل لا يترك العمل لأنه كان عمل صالحا طبعا لا يتركه لكن يسعى كما قلنا ويصارع ويعارك ووو كما يصارع في بالكرة ما يترك يتابع كما يقولون صحيح هم سبحان الله هذا في الأشياء هذه يقولون لا لا, بد... لا تتركه تعرف الضغط على اللاعب تعرف إنسان تفضل جزائري أفريقي خشني الكرة فيها بشكل عام يعني خاص التحمش الشمالي ها، فيعني المسألة ليست لا نستسلم، لا ندع السلاح إبليس عليه لعنة الله، هو من معه من جنوده هم أبدا ما وضعوا اللئمة وما أغمدوا السيافهم وسلاحهم دائما هم إيش لا يثرون ودائما شاهرين أسلحتهم في وجوهنا، فأنت كيف تنام وكيف تضع السلاح؟ والعدو فوق رأسك يريد قلبك الذي كما قلنا هو المركز هو الذي عليه مدار الصلاة فتدعه ما تدعه أعطيه مضادات صحيح ولا لا يعطونه كده مضادات حتى هذه أنا أريد أسألك هذه الفيروسات والبكتريات والجراثيم هي الفيروسات نفس الجراثيم لا. شيء أخذ شيء والبكتيريا شيء. البكتيريا عرفتها اللي بتسوي تعفنات ومشاكل. ولا والفيروسات اللي هي نفس الجراثيم بالعربي نعم. إذا خلينا على الجراثيم نترك البكتيريا والفيروسات. الجراثيم هذه ستغزو إذا شعر الطبيب أنها ستبدأ وتغزو القلب بسرعة يعطونه وإيش صحيح ولا لا؟ يعطونه مضادات اللي هي تحصينات حتى تقاوم العدو الزاحف الغزو الجرثومي. نفس الشيء هذه جرثومة الشيطان جراثيمه وهذه الشبهات وعلى رأسها الشرف هذه مصيفة فلابد نعطيه مضادات توحيد وعراجة تعظيم الله في الباب الرياء وأن هؤلاء الناس لا شيء ليس بيدهم شيء لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا فضلا عن غيرهم هذا هو طبعاً هذا ليس بكلامة وجرد قلمة هذا يحتاج مزاولة وعمل وعملي ومدري إيج هذا يسوي ماجستير مسكين صار أكثر من سنتين وما يعطونه الماجستير صحيح ولا لا؟ قال أبود عملي ويمر على تعرفونه, تعرفونه. تعرفون العملي ونحن بعض الناس يريد يعني بساعة وساعتين ما شاء الله يحصن قلبه ما هي أنه منغمز في ما هي ممكن أبود توجد بيئة صحية صحيح أو لا؟ ترجمة الجاهة صحية يمد القلب بالنقاء والصفاء ها ويبتعد عن الأوبئة ولا ما يمكن نعم إذن هذا الشرك الخفي وهو دقيق جدا ينفغي المسلم يكون على حذر منتبه حتى لا يقع فيه نعم قال والدليل على الشرك الخفي قوله صلى الله عليه وسلم الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل نعم أخفى من سيأتي دبيب النمل تعرفونه يعني أثر النمل الأمل يدب أثر النمل على ماذا أيضا على صفات سوداء صخرة ملساء، لاقون ملساء مثل هذا ملساء، وأيضا إيش في ليلة ظلماء في ظلمة الليل هي سوداء، سخرة. وصخرة سوداء، وظلمة. وفي ليلة ظلماء سبحان الله إذا أي أثر؟ الشرك الخفي هذا أخف من رأيتهم أثر ال أثر الـ النملة هذه مشيها ماشية ما ماشي. أنت تقول ما شيء أبدا متعافي ما في هذا هو. لكن موجود خصير ودقيق نعم قال وقد أورد هذا الحديث الإمام المجدد شيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا طبعا قال هذا الباب في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون تجعلوا لله أندادا أيضا هذه نكره في سياق النهي لا تجعلوا لله لا تجعلوا لله أندادا ذم السياق العموم عم جميع أنواع التمديد يعني لأنه من هذا ما يكون هو مخرج من الملة أكبر ومنهم ما يش ما لا يخرج من الملة يشمل هذا وهذا لأن البعض يفهم فقط الأكبر لا أيضا يدخل حتى لا أنتبه لا تقول أنت أنا عبد الله في منأى عن ذلك وبعيد وما عندي شيء وسليم ها لا انتبه نعم انتبه وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية الأنداد هو الشرك قال أخفى من دبيب النملي على صفات سوداء في ظلمة الليل وهو أن تقول أرأيتم بدأ بهذا اللي قلنا لكم ابتداء الشرك هذا الخفي وشرك الألفار شرك الأقوال طبعا ممكن يكون هذا أيضا أكبر لكن هنا الذي لم يصل إلى حد الشرك الأكبر مثل إيش؟ أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي الذي يعني يحلف بغير الله هذا هو القسم هذا في بعض البلاد هكذا أراد أن يعظم القسم وحياتي وشهدك أنت من أنت أصبع من أنت حتى تحلف بحياتك والنبي والنبي والرسول و... ما أدري هذا غير موجود هنا حلف غير الله موجود عندكم يحلفون بماذا النبي، النبي ها؟ على كل حال هذا موجود في المسلمين، الحليب بغير الله، حتى بالملائكة المقربين، حتى بالأنبياء المرسلين، حتى لا يجوز، هذا موجود بين الناس. هي أظهرنا. إلا إذا اعتقد أن المقسم عليه هو يساوي رب العالمين في التعظيم وفي فهذا شكته هذا راح خلاص أعطوه حمراء وخرج طردو وحرموه من اللعب نهائيا بعد. مصيبة لذلك العلماء قالوا ارتبوا يا أخواني قال كثرت كثرت تكرار هذا على اللسان يعني أنت مثلا نحن نحسن الظن بالمسلمين هو عندما يقول يحدث بغير الله ويجري شيء على لسانه ولا يعتقد أن الذي أقسم بأنه هو مثل الله صحيح ولا لا أقول إنما مجرد حتى هذا شرك أصوات لكن كثرت تكرار هذا يذهب هذا من قلبك فتعتقد أن هذا مثل ذا أو لا تبالي من كثرة أعياد ولا بعضهم قال هذه صورة وحالة تؤدي إلى الشرف الأكبر إذا الحلف غير الله وأيضا تقول لولا كليبة أو كليبة هذا لأتان اللصوص كليبة تصير كلب لولا الكلب لولا الحارس لولا كذا إيش لسرقنا اللصوص ini adalah dari kata-kata Al-Fahaz Ini adalah sebab Dan kamu tidak lupa untuk mencintai dan mencintai kebetulan dan mencintai kebetulan dan mencintai kebetulan Jadi, kebetulan kata-kata dari kebetulan Allah ke apa? Dan ke sebab Ini adalah dari kata-kata Ya ولولا البط في الدار لاتانا اللصوص تعال هنا البط دكس دكس ايوه مشكله ان البط تعال في البط شوف ايش البط طب البط اللي عارف بين دك دك دك لكم هو دقيق دي او مشوش كبير jika anda ke dalam rumah, duk, dan datuk datuk, dia duk, dan dia pun mau duduk. Sahibul Anwar, semua dia duduk. Disebut. Kata, "Wahai orang yang bersama orang itu, apa yang dia mahu, apa yang Allah mahu." Juga ini, lihat Al-Tal. Rasulullah SAW mendengar ini. Al-Mashaa غضب صلى الله عليه وسلم قال <سؤال> <سؤال> اجعلتني لله نداً قل ما شاء الله واحداً <وحلان> <سؤال> هذا كمان والجواز قال <قعد> للاماء تقول ما شاء الله ثم مشيت هذا جاء عن بعض الصحابه ثم مشيت يعني هذه واو التسويه ها ايش تسوون ايه رب العالمين لا, <لا> ما احد يعدل الله ابدا إنما ينبغي نحن دون ذلك أو تبع فهذه ثم يسموها للتراح واتبع أما الواو هي هي لا تفيد التراح ولا تفيد التعقيب مثل فا إنما هي مطلق الجمع لذلك فيها تسوية تبه نعم وقول الرجل لولى الله وفلان لولا الله وفلان تقول لولا الله ثم لا تردن صحح للناس نعلمهم نحص على هدايتهم نعلمهم ونرشدهم نبين لهم خطر التوحيد خطر الشرك ولو كان أصغر لفظيا ونعطيهم ايه التوحيد والطريقة الصحيحة حتى لا يقعوا لولا الله ثم فلان اعتمد على الله ثم عليك قل اعتمد على الله عليك في أموري طبعا تقدر عليها هذا كثير في الناس لا تنسى اعتمد على الله عليك عندنا موجود كثير في بلادنا مثل هذه الألفال طبعاً. هذا خفي غسي تجد هذا يقول تجده من هو متدين نعم يزعمون لأنه ما عندهم عمق في هذا اهتمام أما الحمد لله دعوة السلفية هي متميزة بهذا بل يعيبون علينا ذلك ونحن ندخل بذلك أصلاً هذه من أميز ما في الدعوة هذه مباركة رأس الأمر التوحيد ونهي عن ضد الشرك الشيخ بجفي أسوأ واحد لدصد واحد يقول داخل على الله وعليك أين أكبر بسأل الله العافية الشيخ ونقول يجدحي هل ما دحل في ناس تحل الشيوخ وهذا هذا أغلبه هو نفاق الله تولى عماركم هميرو. لا هذا طول عمارك أبقى أبقى. هذا شيء آخر هذا يعتبر خلاف الله تولى عماركم ثم سوت ولا من من دون غلو ومن دون يعني, يعني هو زي. بمعنى إذا كان المدح أن تمدح الشخص بما هو فيه وخاصة إذا في حاجة ما فيه بس أما أن تمدحه ما ليس فيه هذا غلو ونفاق هذا يريد قروش، يريد منصب، يريد جا، يريد شيء. ليش؟ صحيح ولا لا؟ شهر مليون هذا. <تصفيق> لا هذا غير صحيح. قلزة المدح، يوم ما المدح الله أو شيء. لا هذا لا يكون شر. إذا كان أنت مدح الشخص بما فيه، بل حتى أحيانا الكافر أنت تمدحه بما هو فيه لمصلحة أو لحاجة فما في لا. النبي صلى الله عليه وسلم كتب في عندما خاطب الملوك والرؤساء من محمد بن عبد الله من رسول الله إلى, إلى عظيم الروم إلى عظيم الروم مم. إلى عظيم مم. الفرس مم. إلى مم. هذا مم. مم. لكن هو كذلك هو لا هذا بدي هو كذلك وعظيم الروم شيخ وهذا من إنزال الناس منازلهم كما في اللوح. لا أقول هذا ملحم في هذا في لكن هذا هو كذلك هو عندما هو العظيم يعني الرئيس ما في بس. شيخ قضية الدوكل يجوز يقول أن أدوكان الله ثم عليه ممكن في تقدر عليه طبعا. واضح يجوز أما أنت فيما لا تقدر عليه ما يجوز هذه ثم إيش فائدة؟ لأن كله هذا في الضوابط الأخرى يعني. أعتمد يعني مثلا في إكمال المعاملة أنت تمشي تسافر كذا. اعتمل الله ثم على في إكمالها وأنت تستطيع أن حي وخاصب وشيء تقدر عليه هذا ما في بس نعم إذا هذا كله كما ترون يا أخواني هذا هو شرك خفي شرك ألفاظ كما ترون قال هذا كله به شر أعيكم هذا هو الشيخ خف وبين الرجاء التالي فرم نعم نعم من الشيخ إذا تعلقت بالواسطة أنا قلت عد في قلبك تقول أنها أكتمت الشخص إن شاء الله ساعدني أنت إن أتيت بالسبب خرفنا وهو سبب شرعي صحيح بل حتى لو كان كوني صحيح دون أن يتعلق قلبك بذلك تخذت سبب مع الاعتماد على الله هذا ما في شيء لكن أن تعلق نفسك وقلبك بالسبب وتعتمد على السبب وظن أن هذا اللي حيجيب حي لك الوظيفة ويجيب لك الرزق ويجيب لك وتركته المسبب هذا خطير هذا إذا كان عندي واصف لا إذا كان واصف بمعنى كما قلت قلنا إذا كان هو سبب شيء يعني سبب صحيح دون أن تؤمن أو تعرف أن هذا إيش والسبب هذا سبب مجرد سبب لأن ربما يتخلف أيوة لا, لا لكن الأمر كله نهاية ويش كذلك كان من صفات ال سبعين ألف اللي يدخلون الجنة بغير حساب ماذا لا يركون ولا يسترقون لا, لا يكون ضعيفا لا يسترقون ولا يكتوم ولا, ولا يتطيرون ثم جماع الأمر على ربي <تصفيق> ربي وعلى ربي متوكلون، وعلى ربي متوكلون. ينبغي يا أخواني وهذا من التوحيد. وهذا عندنا والله نحن حتى ال... يعني في السلفيين أقول أول، في أفرادهم عنده نقص في هذا، في نقص هذا يعني ليس التوحيد فقط يا أخواني أن تعرف توحيد هذه أقسام. روبية وولوهي وأسماء وصفات وكذا, وكذا هذا شيء جميل طيب لكن التطبيق في الحياة عملي عمليا في الحياة تجده عنده ضعف لرجاني واحد من إخواننا تخرج وبقي فترة يبحث عن فرصة عمل وما وجد فأراد يعمل في بنك قال أنا تعبت من البحث وكذا وما أدري إيش وكذا فإيش رأي يجوز كذا فأنا أعطيته قتله أنت سلفي وهو خاف هذا إيش علاقة هذا بي أنت كيف بمعنى أنت ينبغي قلبك يتعلق بالله اسأل الله سبحانه وتعالى صحيح ولا لا إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين هذا أن تعبد الله هذه بب بهذه الأسماء والصفات وين راحت الرزاق هو أن الله هو الرزاق؟ بيدي الرزق الله سبحانه وتعالى أين التوحيد؟ وللأسف كثير مننا الآن عنده ضعف في مسئلة التوكل على الله في باب الرزق خاصة في باب الرزق وأظن هذا ابتلاء من الله يريد الرب جل في علاه أن يرى عبده ما هو موقفه كيف يتخذ كيف يسوي كيف يعمل كيف هل يصعوف هل ينجرف؟ هل تنزلق قدمه ويتنازل يجد ممكن أعمال فيها حرام وهو جالس من دون عمل ويبحث وعنده زوجة وأولاد وكذا تعرفون مسؤوليات وكذا فهل يضعف أم يثبت؟ أنا عجب يا إخواني. كثير منا أيضا هذا في أنه إذا احتاج إلى شيء لا يلجأ إلى الله مباشرة يروح يدور عواصات كما يفتش ويبحث عن تعرف الواسطة وصائط أو واسطة وصائط أواسها أي يكنشل الأمور ويركب الكنشل ليكنشل فيسقط كنشل صغيرة يسقط على أمي رأسه لأنه لا يا إخواني أول شيء ارفع الأمر لمن بيده الأمر لين ينبغي ربي أنفسنا على هذا هذا من التوحيد والله ولو كان في نعل كما جاء عن ال في جيت النعل كأنه تستعين بالله تستقيم للهال تلجأ إلى الله أولاً إذا أنت مريضة خسرت تحتاج إلى شيء إلى ينبغي ابتداءا تلجأ إلى الله وتدعو الله وتطلب من الله ثم بعد ذلك لا بأسائش أن استأخذ بالأسباب الصحيحة سواء شرعية أو كونية لكن الأصل القلب متعلق لله لذلك كان جماع الأمر في أولئك وعلى ربهم يتوكلون لأننا ما نعلم من التوكل خاصة في أبواب رسك لو أنه موحد تجده يعني توحيده في شيء في التوكل على الله توحيده في شيء يخاف الناس لا يخشى أو يخشى الناس كخشية يعتقد البعض أن هؤلاء يستطيعون أن يضروا والله ما ما يستطيعون ليس بيدهم الأمر يا أخواني هذي مصيبة أين, أين التوحيد ليس بيد الأمر لذلك التوحيد قوة وثبات سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب الشرك رعب خوف لذلك الكفر والله جبناء يا أخواني جبناء الشرك في القلب هذا ينتج جبن تعمل جبن الخوف نعم <تصفيق> توحيد يعطيه قوة لذلك انظروا الصحابة ومن كان من الموحدين كيف هم كانوا أبطال شجعان لا ي... لا يبالون بيه من خلاهم لأموات شرك أموات, أموات. المشركون أموات موات أموات غير لكن عندما يكون التوحيد صحيح قوي راسخ فما هم ليش بيديه الأول فرعون وجيوشه واواوا وتعرفونه وربوبيته وموسى وضعفه مع قل ما وبنيس لا يتعبوا المستضعفون بل هذا اللعين هذا فرعون هو تعرفون استعبدهم كان يقتل رجالهم ويستعبد يستحي بقيم احياء للخدمه يعني يستحي النساء عندما ذهب موسى بمن معه وتبعه فرعون ومن معه جيش جرّار الآن حسب الخطة العسكرية والمدري إيش هي التكتيكية ومدري إيش خلاص موسى ومن معه إيش؟ هل يبادون يستأصلون كسر لا شيء ماذا قال أصحاب موسى؟ إننا لمدركوا ماذا قالوا له؟ إننا لمدركون لكن موسى موجود واحد. قال الله هكذا أنت عندما تعصف بك الأزمات وتحاو وتحيط بك من كل جانب قل كلا إن معي ربي لكن أسف ما ننظر إلى الرب ولا نطلب منه ولا نلجأ إليه هذه مصيبتنا نلجأ إلى الواسطة إلى الفلان وفلان والسلطان والوزير والداتة والمات والدنيا هذه صحيح ولا الشيوخ عندكم يقولون ها إذا الأمراء إلى الصلاة صيني موسى كلا لكن ما قال كلا أنا عندي ماجستير ودكتوراه من أمريكا ومن يوكي ومدري إيه قال لا كلا إن معي ربي سيهديك يعني إذا كان الله معك من يقف أمامك أخواني ما هدري بيده الأمر من يقف أمامك المجهد أمامك بحر أه صعب موسى لأنه ولا ما يعرفوا إنه ظاهر من الحال بحر خيف كلا ما في ربي عصاه ضرب الله أمره أن يضرب البحر بعصاه أه فجاوزه هو ما شاء موسى رب من بيده الأمر التصرف خلاص الآن هو حل المشكلة لأن بيده الأمر هو الذي ينجي نجا موسى تبعهم فرعون بغبائه ايش رب يغرق اي رب يغرق اوف لا <تصفيق> ايش الرب هذا يغرق في الماء تابعه بغبائه وكبريائه وجبروته راحوا بجنوده بلعهم البحر اذا في اقوال بوش واقوال امريكا وا وأقوى... هذه المياه والله يقوى لو الله سلط عليهم الماء يهلكهم كما لك فرعون لكن الله ينتظر مننا أن ننصر دينه ما ينصرنا هكذا هذه سنن صارب لا تحابي أحد لا يوجد مجاملة في السنن ترجم لهم هذه لا يوجد مجاملة لا يوجد مجاملة لا يوجد كيف so تأتي Universal love Universal love So you have to pay the universal love, love. In order to find the result of the universal love And These are things which have been stated by Allah سبحانه وتعالى ان تنصر الله ينصركم قصد السنن صارمة هذه ما تحابي أحد ما تجامل أحد كما السنن ما حبت محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولدي آدم في أحد ما حبث إنها السنن قال كلا الله هذا موقف عجيب يعني هذا يجعلك لماذا ما تقول كلا إن معي ربي سيهدين سيرزقني, سيمنحني سيشفيني سيعطيني سيحل مشاكلي لكن أيها العبد لا تستعجل لا تدخل أننا لمدركون كن فلا أن معي ربي سيهدين لكن موسى معه ربه لأن هو كان مع الله وإذا كنت مع الله الله يكون معك. وإذا كان الله معك والله لو أن الأرض بمن فيها بجنها وأنسها وقف أمامك ما يضره إلا بشيء قد كتبه الله لك هذا توحيد هذا ينبغي أن أن نذيع أن ننشر أن نبث بين نفسنا أولا وفي ذاوتنا نعم قال المجدد الثاني العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله هذا صاحب تافك المجيد وهو يشرح تاب التوحيد قال فتح المجين على هذا الأثر يعني هو يشرح قال بيّن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذا كله من الشرك قال وهو الواقع اليوم على ألسن كثير ممن لا يعرف التوحيد ولا الشرك ما يفرقون أنا عارف يا أخواني صدقا يعني ناس حتى هم بسموهم التزمين ما يعرف أن هذا غير الله شرك ما يعرف ما يفرق بين توحيد الشرك صحيح ما يهتم سياسي هو مشغول بس لو يظن انتخابات سياساته مدرئيش مسكين ايش هذا فتنبه لهذه الأمور فإنها من المنكر العظيم الذي يجب النهي عنه والتغليظ فيه بل حتى لو هذا كان فيه غلظة فيه نوع لكنه يعقبه سلامة وشفاء فيتسامح صحيح لا طبيب عندما أحيان يعالجك يشد عليك ويتعبك تتألم لكن أنت تصبر وتشكره على غلظته معك لماذا لأنه ينتج عن هذا الغلظة ماذا سلام وسلامة صحيح ولا لا وشفاء وهذا هو نفس الشيء لكن الناس لا يعلمون كثير أثر الناس لا يعلمون اللهم الله الآن لو الطبيب جاء رجل ويأبه يستجيب له ممكن يضربه أنا رأيت واحد طبيب يفعل هذا صحيح رأيي الله يضرب لأنه ما يستجيب له يريد لأنه يريد الخير له يريد أن يعالجه صحيح ولا لا أنا أعرف واحد كان يخبس سلاح يخوف المريض بهذا صحيح لأنه ما يستبعضهم يعني في بعض البلاد عقولهم شوي يعني هذا.. هل... يلخاف <تصفيق> هذا هل... انت الآن تقول هذا في ابتداء لو انك لا تعرف حقيقة الامر ستقول هذا الطبيب ايش يا اخي غليظ هذا سلاح فراصة لا لا تستفصل يا اخي القصد يعني في ناس ما يفع معهم إلا هذا لكن هذا فعل الطبيب هذا محمود ولا لا هو محمود عقبة لأن العاقبة محمودة يا اخواني هذا لماذا ينكرون علينا ومن و... و... و... أجل والله نريد لهم الهداية نريد لهم الشفاء نريد النجاف نحكي ليت قومي يعلمون ليت قومي يعلمون قال لكونه إذن فإنها من المنكر العظيم هذه الأمور شرك الألفاظ شرك خدي فإنها من المنكر العظيم الذي يجب الناهي عنه والتغليض فيه لكونه من أكبر الكبائر وهذا من ابن عباس تنبيه بالأدنى من الشرك على الأعلى طبعا إذا هذا الصغر أصغر هكذا فما بالك بالأكبر الله أكبر قال وقد جاء نحو ما تقدم حديث عائشة يعني يشبه ما ذكر ابن عباس حديث عائشة مرفوعا لأن ذاك موقوف على ابن عباس وهذا مرفوع الشرك أخفى من دبيب النمل على الصفا قلنا الصفة الحجرة حجارة ملساء صخرا من هنا لذلك صفة ومرؤ يعني حجارة هنا وحجارة هناك معنا الصفة ومرؤ ما تظلون صفة يعني حجارة ملساء في الليلة الظلماء قال وأذناه أن تحب أن, أن تحب على شيء من الجور أو تبغض على شيء من العدل نعم تقبل تحب وأهل الدين نعم يعني يصبح حبك وبغضك إلى نالا قال وأهل الدين الدين إلا الحب في الله والبغض في الله قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله اتبعوني يحبكم الله رواه أحمد والحاكم قال وغيرهم أي نعم هذا الذي يصح هذا يا أيها الناس الذي قصدت التلال أن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أصحابه يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل وهذا يصح صح يا, يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك ما يقول هذا الشيء قل لا بس لا بس نمهل نجتمع الآن والأعداء يحيطون بنا ومدري إيش واليهود وأمريكا ويأتون بأشياء الآن الأحزاب هنا الإسلاميين يقولوا يا أخي لا نسكت نسكت الآن نشوف الآن أمنوا ممنوا ضدنا ومدري إيش وأنت مع كفار أصلا مع حزب صيني ولا لا هذا الحزب الإسلامي والثاني هذا كعديلان هذا كخربانان هذا مش كعديلان <تصفيق> <تصفيق> كمنحرفان كخاسران وانت مع عرفتم فمصيدة ولا ليس وقته الآن يا أخواني التوحيد وقته كل وقت الأمر به وقته كل وقت لأن ربنا قال هذا أمرنا بهذا إلا وأنتم المسلمون أكثر منها وأيضا الله يعمل ضده الشرك وقته كل وقت ها أصل الأغذية هما يعبد الناس لله يعبدونهم لتعريفون البرامج الانتخابية صادت مزألة بس خل... يعني صارت الدعوة إلى الحزب وإلى ليس إلى الله دعوة إلى الله للتوحيد فرض الله بالعدادة يدعونا من, من الحزب إذاك لا يهتم بالشرك بالنهي عن الشرك ولا يهتم بالتوحيد بالأمر بالتوحيد إذاك تجد رؤوسهم لا يعرفون التوحيد وليس بل في رؤوسهم أنت فيه شرك هذه مصيبة إذا كان الرؤوس هكذا يا سلام إذن قال لما كان هذا الشرك بهذه المنزلة من الخفاء والدقة والصعوبة كان من يسلم منه أقل قليل مما سلمه الله تعالى وتفضل عليه نعم. فلهذا شرع المصطفى الكريم صلوات ربه وسلامه عليه الذي هو بالمؤمنين رؤوف رحيم صلوات الله وسلامه عليه لهذا الشرك كفارة تامحه لمن يمن الله عليه ويتقبل منه هذا فضل من الله يعني الله سبحانه وتعالى ما أرحمه سبحانه هو الرحيم بل هو الرحمن هذه مبالغ من الرحيم الرحمن وهو رئوف رؤوف حتى الرأفه قالوا أبلغ من الرحمه زي قال رؤوف الرحيم سبحان الله يعطيك الثواب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 لها اسم بالملك، لها كم؟ دركات يعني, در يعني. نحن في السويد درب كم؟ درب حتى في القانون الملكي. كل الدول ما في أحد خيانة عظمى إلا إعدام. يعني يقول أيقول لا المساس والقرب من الزعيم أو الملك أو الفايق. سبحان الله أما ملك الملوك قولي المسألة فيها خلاف وهذا رأي ورأي الآخر. طيب لماذا لا تقولوا هذا معكم أن البشر بشروا؟ المربوبون الضعفاء الذين لا تملكون لأنفسكم ضر ولا نفع فضلا لغيركم عجيبا كيف يفهمون؟ طبعا نحن لا ندعو إلى لا حد يفهم أننا ندعو يعني إلى لا لكن لماذا الكلام في الرئيس حرام وفي رب الرئيس لا بس حلال يقولون حلال عجيب عنده من شركة حلال حلال بزاك الحويوه الى هلال احسر هذه <تصفيق> المصيبة عجيبة رب الناس هو حر والحرية الاعتقاد يسمونها حرية طيب حرية الاعتقاد في الرئيس ممنوع طيب اين الحرية؟ طايمتم وانا لا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> سبحان الله عجيب البلاد العربية ذات الملكية خالي الذات لكن يعني صيبة القصد انظروا كيف التعامل طبعا لا نقول لا ندعو إلى الفوضى والمشاكل والفتن لا لكن انظروا كيف القوانين تسن سب الله وسب الرسول والدين يعني ما بيشي أما تسب الرئيس إحدى الكبر نذير للبشر ومن سب فهو بقى بل دون البقى صحيح جزاؤه <تضح> سقر سقروا سقروا صيدة حوذ بالله سلام سلام سلام سلام سلام سلام شباب مشغولين طيب إذن انظروا إلى الرحيم الرحمن الرؤوف جل في علاه تذنب وتفعل هذه فعل الكبرى كما قادتنا الخيانة العظمة لكن يفتح لك أبواب التوبة قال لك تعال هو أنت تسبه تشتمه وهو, وهو يحسن إليك وتصرف إلى غيره يعطيك وتمدح غيره مع ذلك أنت إن رجعت تائبا مقبلا يقول لك تفضل يحب ذلك منك جل في علاء حب التوابين وذلك شرع شرعي تقول هذا الكفار هذا في الشيخ الأزهر اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم والحديث صحيح قال وهذا الدعاء جزء من حديث طويل أخرجه الإمام أحمد أن أبي موسى رضي الله شيخ في خلاف اخر لهذا الحديث واستغفرك من الدم هذا الذي لا اعلمه او اعلم واستغفرك من الدم لا اعلم او لا اعلم لا اعلم حديث لفظ اخر هنا المعنى واحد حي. ثم قال وروى البخاري في هذا السؤال الى هنا كثير شيخ اتركها بعدين اتركها اتركها كثير ما انه من الوقت بدايه أنا ظننت في الدرس لا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ظننت يعني أوه طيب حاضر صحيح مع الحق قال وروى البخاري في الأدب المفرد وابن المنذري وابو يعلى وابن أبي حاتم وغيرهم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشرك فيكم أخفى من دبيب النم قال بكر يا رسول الله وهل الشرك إلا ما عبد من دون الله أو ما دعي من دون الله قال ثكلتك أمك الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل ألا أخبرك بقول يذهب بقول يذهب صغاره وكباره أو قال صغيره وكبيره يذهب يعني الأكبر وأصغر وأصغر. قال, بلى قال تقول كل يوم ثلاث مرات اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم واستغفرك لما لا أعلم والشرك أن تقول أعطاني الله وفلان والند أن يقول الإنسان لولا فلان قتلني فلان هذا مرة معناني الله هذا شرك ألفار فعلى المسلم الناصح لنفسه الخائف من عذاب ربي أن يهتم بتعلم التوحيد وما يضاد وينافيه أو ينقصه أو يقدح فيه يعني هناك أشياء تضاد التوحيد يعني تذهبه بالكليه تكون كفر أكبر شرك أكبر وهناك إيش ما تنقصه تقدح فيه اللي هو إيش هي الشرك الأصغر لا تذهبه بالكليه. الرياء شرك الأصغر طبعا أصغر وليس الرياء شرك شرك أصغر وليس مرادنا التعليم الإجمالي كما يظنه من لا بصيرة عنده ممن يثبق الناس عن تعلمه كما قلنا يا أخي أنتم دائما تكلمون مدري إيش يكفي الناس على الخير على توحيد ما شاء الله لماذا ما نصرنا الله إذا كنا على التوحيد إذا في شيء في خلل الله ما يتخلى عن الموحدين لأنه وعد ووعده لا يخلفه سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد تنصر الله ينصركم وعد. وعد لكن عليك أن تأتي بالشرط أنت أن توفي شرطه حتى يفي وعده إن تنصر الله شرط ينصرك وعد نحن نريد وعد من دون توفير من دون ما ها ما يقبلون منك الآن أنت لو ذهبت تتوظف في أي شيء يشتريتون نريد كذا كذا كذا صحيح ولا لا وإلا ما يعيدونك بوظيفة وأنتم تقول صحيح كلامهم سبحان الله وهنا في الدين لا بأس قشلها عجيبة نظرتنا عجيبة قلوبة مكوسة معكوسة عجيب هذا هو تكاسل إذا قال يثبت ممن يثبت الناس عن تعلمه ويغريهم ويغرهم بأنهم من الغرور نعم ويغرهم بأنهم أهل توحيد فلا حاجة ما استئل تفاهمه وتكراره والعياذ بالله ثم يحفهم على علوم ضررها أعظم من نفعها هذا الذي نحن فيه بالأسف. هذا من الأخطاء الكبيرة عندنا وحتى عند كثير من الجماعات الإسلامية على الأقل يشتغلون بالمرجوه يعني الراجح هذا إذا حسننا الظن فما بالك إذا هم يشغلون أتباعهم بالذي يضر أكثر الذي ينفع يضرهم ولا ينفعهم وهذا الواقع للأسف بل مرادنا التعليم الإجمالي والتفصيلي للتوحيد بأنواعه الثلاثة خصوصا توحيد الألوهية وما يتبعه قال ويلتحق به علما وعملا كما قلت تطبيق عمل وتوحيد الأسماء والصفات وما يتفرع عليه وما يدل عليه وما يثمره من الخيرات والأحوال المباركات علما واعتقادا وعملا تتعلن أسماء والصفات والثمرات الإيمان بهذه الأسماء والصفات ولوازمها ليس مجرد هكذا حروف ومباني تضبط وتحفظ إنما هي ينبغي أن بغي أن تكون معك في حياتك في قلبك في عملك في عملك حقائق ومعاني عمل نعم كما ذكرنا شرحنا في ذلك. حتى يكون المسلم على حقيقة من دينه وبصير من أمره وليعود الله على نور وهدا وعلى حسب تحقيق ذلك ومعرفته علما وعملا يكمل إيمان العبد ويزداد يقينه كما قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ها هذا هو الأمن اللي يجيب الامن الاجتماعي والأمن مدري إيش التوحيد الإيمان الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شرك إن الشرك أظلم عظيم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون اللي يأتي بالامن هذا التوحيد أنا كمن يقول هذا؟ قال لو أنت في الانتخابات ورفعت في شعارك أو إيش يقولون؟ التوحيد نجيب لك أمن يضحكون عليك ما حد يعطيك صوته أما لو قلت نحن نرخص لكم الطعام والشراب ونجهز لكم اليوت والسيارات والدنيا والأشياء الشخصية المصاعب أوه كل يقول بودي بودي بودي إيش يقولون؟ صح عليه عجيب نعم عجيب أما قلت لو نفر نريدك أن تكون في أمن التوحيد ما حد يأتي عندك يضحكون عليك صحيح أن هذا هو شعار الأنبياء والرسل <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <معي ولا> لا <تصفيق> يقولون هذا. نعم هذا لذلك هم في شق والأنبياء في شقه يجب نتبع طريق الأنبياء نسلم ونأمل فبحسب تحقيق التوحيد وتصفيته وتنقيته يكون الأمن والاهتداء فالأمن التام والاهتداء التام يحصل لمن سعى في إثمام ذلك ويحصل لمن ليس كذلك من نقص الأمن والاهتداء كلهم بحسبه بحسبه. قال وراجع آخر الكلام على النوع الثاني من أنواع التوحيد وتأمل سلام الشيخ الإسلام المجدد رحمه الله تعالى وكلام الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله ولا تترك الحق لقلة السالكين ولا تغتر بالباطل لكثرة الهالكين بل اطلب العلم النافع على جادة السلف الصالح طريق جادة خصوصا علم التوحيد بأنواعه ومعرفته الضالح هذه كلمة جميلة للفضيل بن اعجاب وهي مسلية لك أيها الغريب. قال اجتنب وإياك والهوى والباطل ولا تغتر بكثرة الهالكين كثرة لا تدل على الصواب والصحت. صحيح ولا ثم قال إلزم طرقي طريق الهدى ولا تستوحش في قلة السالكين تلك الوحشة عارفون يعني ما في أحد معي الوحش غرب إلزام ولو كنت فريدا غريبا شريدا طريدا ما بت... تلزم ليس هذه مسألة متعلقة بكثرة أو قلة الحق ليس العلاقة بكثرة أو قلة اعرف الحق تعرف أهلا وقد كان أحد علماء الصالحين مع سعة علمه وقوة دينه وتوقد وصيرته في زمن قليل الشبهات كثير الخيرات يكرر كتب التوحيد من متون الإمام المجدد رحمه الله دائما وأبدا مدة حياته فقيل له بذلك فقال نحن إذا أحكمنا الأساس سهل علينا البناء بعد ذلك فرحمه الله رحمه الله هذه نظرة بصير نحن نريد الآن كثير من الناس يريد يبني من الأعلى يريد يبنى البناء من فوق هذه جماعتكم بترونس بنوا من فوق أولا بدأوا من تحت هذا من تحت أساس عندهم بالملايو أيضا أساس أساس نسمع أساس أساس بوسات أساسي المركز الأساسي أيوه بوساتي تعريبه بس تحب البوسات <تصفيق> مركز الأساسي <تصفيق> المشكلة مش بوسة وحدة بوساد. بوساتي <تصفيق> الله المستعان. طيب. إذا يا أخوي أساس. أفهم من أسس بنيانه على تقوى من الله. ها. وخي على من أسس بنيانه على تقوى من الله. نعم. أكيد. خير أم من أسس بنيانه على شفقة. سوف ينهار. أساس صحيح التقوى. نعم. يا رحمة الله. ألاوسان إن شاء الله طحين من ليبيا طحين أساس قوي متين كما قلنا قوة ثبات شجاعة حمل تضحية أساس قوي متين أما يؤسس على شفا جرو ينهار ضعيف وكلام وشبهات وشهوات هذا إيش ينهار بي نعم ينهار يسقط مش. أي شيء يسقط نعم ذلك الصحابة أسسوا تأسيس صحيح وقوي ما سقطوا ما سقطوا بالله أعلم إبراهيم هذا من الكبير على رأسي نعم ما ما ما يأمن حس الله سلام طيب قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى وعامة الناس إذا أسلموا بعد كفر أو ولدوا على الإسلام والتزموا شرائعه وكانوا من أهل الطاعة لله ورسوله فهم مسلمون ومعهم إيمان مجمل لكن قال لكن دخول حقيقة الإيمان إلى قلوبهم يحصل شيئا فشيئا إن أعطاهم الله ذلك وإلا فكثير من الناس لا يصلون إلى اليقين ولا إلى الجهاد ولو شككوا لشكوا كما قلنا التأسيس ما في قوي أي شيء يهزه ما في مناعة عند الطباء يسمونه هذا صحيح ولا لا ما في مناعة تعرفون مناعة ما في مناعة أي شيء يأتي تؤثر فيه تحتاج إلى مناعة ولو أمروا بالجهاد لم جاهدوا يعتذرون إليكم كما حصل المنافقين قلوا يعتذرون إليكم لا يعتذرون وقلوا بيوتنا عورة شب كيف أهو ذبن الله من شر ومنهم يقول إذن لا ولا تفتني هلا في الفتنة لكن هذه هي الفتنة هلا في الفتنة صلى الله عليه وسلم هذا عبد الله موس بالعبد الله اليوم ايش الفضيحة هذه؟ إيش تعال أبو عبد الله تعال يا ولدي تعال طيب إذن جاهدو مشغولين عندنا لوازم عندنا اولاد عندنا شغل عندنا دراسة عندنا عندنا اذ ليس عندهم من علم اليقين ما يدرأ الريب هذا هو ما يدرأ يدفع الشك تردد هذا يعني الذي يدفع هذا هو اليقين ما عنده مأساة الذي ما عنده أساس صحيح ما عنده يقين وهذا الآن بعض الناس يعبد الله على حرف فهم على حرف على على حرف أينه الأصابه خير من ما النبي سيدنا ماذا على انقلب على وجهه، هو مذبذب يعني، مذبذب على حرف. آه، تعب الله على يقين، أساس متين، قويم صحيح، ثابت، راسخ. نعم. قال: ولا عندهم من قوة الحب لله ورسوله ما يقدمونه على الأهل والمال، فهؤلاء إن عوفوا من من المحنة وماتوا دخلوا الجنة، وإن ابتلوا بمن يدخل عليهم شبهات توجب ريبهم فإن لم ينعم الله عليهم بما يزيل الريب وإلا صاروا مرتابين وانتقلوا إلى نوع من النفاق نسأل الله السلام فتنبه أيها المسلم واسأل الله أن يرزقك البصيرة في الدين مع السعي في أسبابها فإن المصيبة كل المصيبة مصيبة الدين والله هذه المصيبة هل هي المصيبة أن تختر مال؟ ولا؟ تجارة ولا ولد ولا مصيبة أن تخسر رأس مالك أن تخسر عليه نجاتك وسعادتك وفوزك ونجاحك مصيبة الدين هذا تجعل مصيبتنا في دينه دين. مصيبة في الدين أعظم مصيبة دون يهون كل شيء مصيبة دون دين يهون ليش تكون فقير تكون مريض ما في مشكلة بالعكس هذا خير لك لعل الله بذلك يمنحك أما المصيبة تفتن في دينك تتأثر بالشبهات يعني، بالبدع تقبلها تصبح تعوذ الله على حرف مذبذب فيك نفاق فيك شيء هذه المصيبة هذه الخسارة نعوذ بالله منها فإن المصيبة كل المصيبة مصيبة, مصيبة الدين نعود بالله منها ومن كان فيه أدنى حياة وإيمان علم ذلك وما لجرح بميت إلى من الميت لو جرحت الميت ما يتأثر ما يتألم هذا معنا الذين هم أموات أو شبه موات ما يميز بين التوحيد والشر ما يفرق معدب وشكلا نعم وقد قال العلامة حافظ الحكيمي رحمه الله تعالى في المنظومة الميمية وكل كسر الفتى فالدين جابره والكسر في الدين صعب غير ملتئم دع عنك ما قاله العصري منتحلا عصري يعني المعاصرون لا ليس لا, لا المعاصرون المنهزمون عمى الحضارة الغربية عصرانيون دعا كما قاله العصري منتحلا وبالعتيق تمسك خط واعتصم بالأمر العتيق كما قال المسعول عليكم بالأمر العتيق الأول ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه فتسأل الله الكريم أن يرزقنا والمسلمين البصيرة في الدين وأن يثبتنا وإياهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأن يعيذنا وإياهم من مضلات الفتن Maah, zaharah minha, wabatun. Amin, dan amin, dan amin. Baca sila. Eh, sila. Jumaat. Jadi jumaat. Ah, sekarang, hasil jumaat. Ah, selesai jumaat. Ah, selesai jumaat. Ah, selesai jumaat. Ah, selesai jumaat. Ah, selesai jumaat. Ah, selesai jumaat. Ah, selesai jumaat. Ah, selesai jumaat. انا شفت مراد ما شفت صحيح كنت مع بعض ما رأيته رأيته رأيتك تسند العمود لما هو ما رأيته وكنت تهل خلصة؟ الجامل الإسلامي صارت من خطوة بس شوفت الآية في شو الخطوة خطوة عصرية ليتها عصرية إنما مع صورة عصر نعم يا أخواني في أحد عنده شيء فضلوا سؤالان سؤالان يعني, يعني نأخذ دواء ونأخذ مثل الشيء بالأسفر يعني, يعني دواء يعني دولة نا أنت تأخذ الدواء سبب ما في باس وهذا سبب كوني لكن أنت تعتمد على خالق الأسباب على الله سبحانه وتعالى تعتمد على الله وتمشي في السبب هذا ما في شيء أما أنه قلبك متعلق بالدواء أنه هو الذي يشفيك وهو كذا وهذا الذي هو مشكلة وهذا هو الذي كيف كثرت الأسباب؟ ما تصعنت التوفيق إذا كانت أسباب مشروعة ولا تقلع ولا تنقص الاعتماد على الله ما في شيء يعني الواحد الواحد يعني نحن كثيرة الأسباب ما قلنا إذا إذا كانت مشروعة ولا تبعده عن خالق الأسباب فما في بأس أما إذا كانت تؤثر بأن ينسى ربه هو مسبب الأسباب وخلق الأسباب ويتعلق بالسبب والأسباب هذه مصيبة يخشى عليها هذا شوف لو حس يعني أنك اترك إذا حسيت دع وعلى ربهم إحتجوا كأن يجيبوها على شيخ. إلى بس، جي. لا أخشى على نفسي كذا بس. شيخ في سلامة التوحيد. اذا كان العبد يموت على كبيرة، مثلا عنده في صندوق بنك رابوي أو قاعد يسدد فيها أقساط. فائدة. هذا يعني كيف يكون حكم امره تحت المشيئة هو كبيرة. كثير من المسلمين هكذا الآن أسأل الله العافظ فهو أمره عند الله وصياتهم وكذا, وكذا وكذا من مات على كبير أو كبائر مصرا عليها فهو تحت المشيئة إن شاء عذبه وإن شاء غفر له لكن إن عذبه فهو لا يخلد في النار <تصفيق> <تصفيق> في الألفاظ. شرك الألفاظ في كان يقجب عهد الله عهد الله فيها مشكلة يعني لط شائع موجود عندنا في البلد هو يقول مثلا علي الأيمان لا الله لا لأننا بالله. بالله باسمائه بصفاته نعم هو يقول هذا اللطف يستخدمه شخص الضبط يقول عهد الله ما عملت هو عهد الله أعمل كذا إذا كان يقصد قسم لا أما إذا يقصد أن يعني أعاهد الله ما. ما. وهكذا يعني هذا اللطف المستخدم أما أن يحرف لا ايجزاك الله خير لا هو يقول علي الأيمان هل هي يمين نعم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا سالم الله يسلمك شو صباح صباح الظهر الآن <تصفيق> الأمة الله الآن من الشمس والان طالع ازاي كيف حالك <تصفيق> سليم بدي من؟ سهل يا أخي أنت؟ بره بره مصعب سيأتي والشباب سيأتون ممكن أن تأتي معهم؟ <تصفيق> مصعب وعبدالله عمودي وأيمم بجابر هؤلاء أخوة وبن عميرة كله سيأتون ممكن أن تنسق معهم جانتشي والله ما أدري أنت معك سيارة؟ لا معلوم معلوم لا ما أعلم زح مالينكم من ضاق ولا حتى أنت أنا أسيت أن أقولك لو أختك هنا تجيب أختك ما علمني ما نجي تعال أنت وأختك إذا صديق جيد أن في النساء فأنت إذا جيب أختك تعال على تعرف التقاطع أي مين هذا بسمونه ويقولون له عرفته عرفت التقاطع هذا لا اللي هنا اخر شيء في جلان قنبأ هنا في التقاطر يالى انت اذا خرجت من الجامعة ستخرج طبعا تخرج من الجامعة ثم تمشي الى اليمين صحيح؟ ستأتيك اول اشارة تتجاوزها سأتيك ثاني اشارة عند المدرسة هيدا هذه ثاني إشارة تتجاوزها وتمشي ستأتيك ثلاث إشارة هذا التقاطب هذا اسم الجنة ثالث إشارة انزل أنت هناك لأنه أرسل الأحد يجيبك سهل قريب جدا مشي يعني إلى البيت عربت الآن فهم ثالث إشارة قطع كبير عرب تنتظر هناك و. الأول الأحد يأتي بيسهل. يا كلام. شيخ برضو من شرك الألفاظ. وووهل هي صحيح؟ واحد يقول مثلا شورتك في ذات الله. لا ما بيجوزها. في تسوي أي شيء في تسوي مم. في المشيئة تشريك في الحفظ في الكمين في الكذب ما و اصلن يعني طلب الهدايه من الله سبحانه وتعالى بس طلب المشوره من العبد يعني مثلا استشاره لا شورتك بمعنى كانه شورتك هي تهديني مع هداية الله هذا المعنى اقول أنا الله يهديني يقول شورتك مع هداية الله مثلا يا ولله لعل هي والله يهديني او لعل الله يهديني او شاورك لي تدلني على الطريق فيه هداية النافئة أما هكذا بهذا طيب إذا قاد شرطك ثم هداية النافئة ممكن طب الشيخ الحديث يمسي كافراً ويصبح مؤمناً هل, هل, هل القصد يعني هو اللفظ المعنوي للكفر أو هل هو الحكم ماذا قصدك لك؟ يعني واحد الحديث يمسي كافرا يمر زمان على العبد يصبح فيه مؤمنا ويمسي كافراً <تصفيق> أو يمشي كافراً ورشح منه، هل هو بالعمل شيخ أو هل هو مثلاً يعتمد على هذا؟ نعم هذا مثال هذا يقول مطر مطرنا بنوي كذا ومطرنا كذا, كذا هذا هو نفس الحديث. شق الآن في علاج غير المسلمين زي في ماليزيا هنا الصينيين والهنود مثلاً يسأل عن عاقبة عملية معينة أو عاقبة عمل جراحي فهو لا يعرف مثلاً المشيئ الطبيب مثلاً هذا طبيب مسلم عنده مشكلة لا كيف تفهمه؟ يذكر له مثلاً خبسين في المائة أو خبس أو في المائة؟ يعني فين؟ شيء تجريبي ممكن اي. لكن ينبغي هنا يعلمه فلو في ربه فيه يعني إذا كان يستطيع نعم يبقى التوقعات نعم يبقى التوقعات ناس سوقات نعم الحمد الله أهلا أبو بشام نعم مرحبا ما يمديك أي ممكن لأنه ناس لكن أخشى عليه يفوتك يعني لكن بسرعة بس لأنه شيء عليك تأخر سرعة ما يمدك نمت كنا <تصفيق> لماذا إذا تعرف عندك طلع الصبح وعندك هذا لماذا تتخذ ما بيصير يقولون عندي كذا عندي الشيء الكلام هذا طول يبقى هكذا بس بعدين نرميه بالقدر يا الله سلام عليكم طعم يا أخواني في أحد عنده شيء كيف أردت عليك كنت ربقة إيش؟ رفقة. سمعت عن الإمارات. الرفقة إيش؟ رفقة يقولك. يعني؟ مثل الصداقة اللي بيننا يعني. ماذا فيها؟ مات يم يمغت روحه مثلاً معه عزمت البيت مطاع. هو أردت عليك كنّتينا. ماذا يقصد؟ ماذا يعني؟ وريد أفهم حتى. الرفقة, الرفقة الصداقة. يعني. فاهل رقعة ماذا يعني بهذا الرقعة عليه ماذا يقصد بذلك هو مش زي يطلب ويطلب ويجي شيخي بحكمه ومحبة الصداقة اللي بينهم. يعني يعني عفواً يعني هذه تعتمد. نعم. ماذا أنا... هل هل؟ ما أنا أريد أسأل أنتم ماذا اللي يشغدون معه ماذا يقصد يا أخي أنا ما أستطيع لأنه ربما محي. هم ما يقصدون حلم. والله لأنه مش قصد الحلم. آه شفت كيف؟ ها. ها. أما لو قصد الحف ما يجوز؟ حف بالوا و, و ورفقه. لا ربما هم يقصدون بهذا؟ إيه كيف كيف يعني؟ وردت علي... يعني <تصفيق> شيء مقدر محزوم يعني؟ صحيح بسم الله ربما إسم الشعر حبيب. بسم الرفقة مثل رفقة نحن كنا <تصفيق> مع بعض <تصفيق> رفقة يعني رفقة مع بعض مع بعض ب... عشان, عشان رفقة هذه هادي... لا, لا... تقرب منا إذا كان قصده يعني ينبغي أن لا تنسى رفقتنا وكذا ما في بيس تعزيز للرفقة آه. تعزيز للرفقة ما في بأس مثلا فيها, فيها في خلاها كثير من الله لا ينبغي نحن ننبه الناس قول يا أيها الناس مثلا اللي يستخدمون هذا اللي ينبغي أن لا يكون خسن هكذا أعطي يا أخي إنما أذكرك الصحبة والرفقة أسألك الصحبة والرفقة تعال معي تسحبونها هكذا أما الرفقة يعني والرفقة تحلق وكذا لا لا هذا الواو ورفقة ورفقة يا أخي أحيانا الواو موجودة وأحيانا مضمورة مضمورة يا أخي عرفت هذا يرجع بارك الله فيك إلى إيش قصد الشخص أحسن هكي. يعني أنا نقول له إيش قصدك من هذا حتى تقولهم قصدك ما يفهم أي معناته هذا ما يفهم نعلمه. لا لا حتى هم كلهم يتكلهم. لا يعني قصد ينبهمهم صحيح يا أخي هذا إذاك هذا خفي هو يخرج منه ما يدري يخرج منه فهنعلمهم لا بس نعلمهم اي ناس لا وش هذا التعليم لا نسالهم الاستبعاد شو معناتها عرفت عليك كتبكة. شو تقصد منه انا شيء عزيز يعني انت الان تبين له قول له يا اخي انتبه لا اذا كان في ذنك او في قصدك حلف فلا يتفعل. لا تفعل لا يا ابا اما انت انك تذكره بالرزقه وبمكانتها وأنت عزيز وحبيب وينبغي تستجيب فما في بأس تفصل استفصال مريح فتجتنب ما هو غير مشروع وغير طيب وتلتزم وتأخذ هكذا تصبح والله مثل يقول أفرجت عليه معه ما ترد عليه أنا فاهمه ولا أنا أتكلم ماذا يقص ماذا من ورائه معروف هذا واضح حتى يلزمه بالمجيء أكيد ماذا يقصد بهذه الكلمة؟ هذا الكلام. نعم. يقول والله تتحشى <تحدث> عند زيها. هذا لغو. والله لا تأكل لا تشرب وتقعد وتقول تجي وما أدري إيش. وأنتم أيضا أنكم الآن غدا بعد الصبح في عقيفة. من دون والله. شيخ واقسم يعني على هالقضية يعني. وما إلا تقعد وذاك. <توكيد <توكيد <العيمان> لا إذا كان لغو ما في شيء هذا لا يخذتم الله بالله في أيمانكم هذا كما قال سيد عايشة الله لكذا والله ولكن بما؟ أما إذا عقدته أصدت تؤخره كفارة طبعا إذا ما وفى له إذا حنت يصبح عليه كفارة لكن الشيخ هو ما عندو شيء هذا ليه لا أصني بغي لا يتنح إذا دعاك فاجب يعني هو ايضا ينبغي اذا لا يحرجون اي يخرج لكن ينبغي نحن نتعلم هذا التكلف كثير يعني يحلف على طول هذا تكلف ابتعد عنه ولا رساله يجري هذا دائما لا تعلموا بكلام طيب ستؤذي بكلام طيب لا لا. كلام طيب ولطيف من دون احراج لته واحراج لهم قضى جزاك الله خير أيها ذلك حتى يوجد كلام ألطف من هذا والله يسعدني جزاك الله لو. <سؤال> ما حرفت عليهم الشيخ هذا لأننا عودنا أنفسنا هذا لا يمكن بحق لا لسه يمكن أكيد لا لا هذا أكيد <سؤال> لا إلا ولا <سؤال> <سؤال> احنا في بعض المناسبات هو جاي مناسبة هو يعني هو جاي مناسبة عشر لازم يعني تحلف عليه. هو جاي المناسبة مناسبة عشر لازم ولي. تحلف عليه. هذا قصدي عادات ما هي طيبة ما في داعي لماذا وضعوا لا في داعي أي واحد لا أحد تأجح لنا الشيخ هذا لا, لا لا يدخل بيتك إلا تقي ولا يأكل طعام إلا مؤمن أو كذا الحديث إيه صحيح لا تصاحب إلا مؤمن ولا يأكل طعام إلا تقي تقي هم زيف يا أبني روح جيب الأكل هم لا تصاحب إلا مؤمن Okay, لا تتخذ صاحبا خليلا المرء مع من أحد؟ فلينظر أحدكم من؟ من يخالف؟ أتلا إنك تنسقي؟ هذا يحتاج كلام يعني أنا أقول ينبغي أن يكون عندنا ذوق رفيع وعالي في انتقاء الصعبة ليس الذوق فقط في اللباس والأكل وما أدري إيش وتكيش أين التكيش في اختيار الصعبة؟ لا تكيش الصعبة بس. أنت عزيمة؟ لما. آه أنت كمان عزيمة؟ عزيمة. كلام طيب وطيف يكفي. زاك الله خير تفضل الله أنا أفرح بك اسعد لا شيخ الله هو نفسه يعني. نفس الحديث هذا أي حديث لا يفلط عليك ولا تقي. ما تضعي فجار هذا هو فساق تجعله من بلس معامك بلس ومجالسك دلعوة. يعني وموائدك هذا شيء آخر لكن هنا بمعنى تعرف بذلك يعرف مجالسك ومائدك فجار يغلبوا. أسؤولين تعلم المسؤولين هذا ابتعد عن المسؤوليه سبحك اللهم, الله. اللهم إذا اشهد ان مث... لا اله في مصلحة معنا عندنا مانع لكن لا يكون يعني المصاحب لازم انه يعرف مس دخول الله يعني شراء تشتري <تصفيق> <تصفيق> على واحد يا اخي لا يكون طعم